سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم ريجس ومأواهم جهنم جزاءً بِمَا كانوا يكسبون يَحْلِفُونَ لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين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 وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمِنْ مَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ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 خُذْ من أموالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمٌ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 والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قابل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 يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عَلَيْهِ حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم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 ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربا ولو كانوا أولى قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم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 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا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 فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم ولينذروا قومهم الى رجعوا اليهم لعلهم يحذرون يا ايها الذين امنوا قاتل الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظا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 وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يفقهون